أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرج من يقول جل جلاله كتاب أنزلناه إليك مبارك لما؟ لي جماعة ليقرأوا لا عشان كذا يا جماعة احنا قرأنا بس ما حسنا بشي ما حسنا الطعم القرآن ليسمعوا لا عشان كذا يا جماعة سمعنا بس ما لن يحصل لك المطلوب ولا الحكم من انزال الكتاب حتى تدبر الآية قال الله كتاب أنزلناه إليك مباور ثم تأتي لهم التعليم تعلمك ليش انزل عشان تنظر في نفسك وانظر في نفسي هل اللي أمرنا به عملنا به أو لا ليدبروا آياتك يدبروا ثم يقول خائل ليتدبروا آياتك ما قال صوره ولا أجزاءه قال كل آية عظيم ليتدبروا آياته وليتذكروا الباب طيب يقول خائل أنا والله أريد أن والله أنا في حياتي كلها أتمنى أن يتدبر القرآن وكل ذاك الرجل تلك المرأة يقول نتمنى طيب يا ربي بأي عضو أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم سيوجهك الأموين لمشكلة أموين أي عضو جماعة أم على قلوب أقفالوا إذا القضية جماعة كلها هنا ليه إذا صلح هذا اللي برك لا يصلح كما في الصحيحين نحن نعلم بشير رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن في الجسد مضغق إذا صلحت ما قال خلاص يصير الصالة من أهم شيء قلبي وأنا صنع إيماني في قلبي أهم شيء القلب والله لو كان في شيء في القلب صح اللي برا صح قال إذا صلحت ما قال يدخل جنة قال صلحة سائر الجسد لأجل هذا أحبة الفضل قال الله جل جلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام وفحب النبي عليه الصلاة والسلام وروح إلىه الفدى الدرس لما قال الله ولولا أنثبتناك سبحانه ما قال لولا أنثبت لأنثبت ما دام القضية قضية قلب لا يملكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فقال الله نسبها إليه شف التوحيد ما قال ثبت قال أن ثبتناك ماذا كان بيكون في الخلف لقد كت تركن إليه شيئا قليلا لا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات فهم النبي عليه الصلاة والسلام الدرس فكان أكثر دعاء يا مقلب القلوب مدام القضية قلبي تقلب ما أقدر أملك وقد أركن إلى من يعاد الله جل جلاله وأنا لا أعلم إذن يا ربي ما دام الثبات من عندك ثبتناك إذن يا ربي يا مقلب القلوب أنت ثبت قلبي على دينك أنا لا أستطيع أعلم قلبي ووالله يهلك المر إذا ظن أنه يقدر يتحكم بنيتا أو ظن أنه يملك قلبا عشان كذا واعلموا أن الله يحول بين مرئين وقلب يوم تصلي تلقاك من يوم يقول الله أكبر وأنت كل ذرة فيك تبكي ويوم من الأيام تصلي وتسمع آيات تزلزل الجبال للرأسيات وكأن اللي يقال لك كلام بشر ما في شيء تغير يحول بين المرأة وقلبه فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مجلس مجلس يعد لها الصحابةً كم استغفار اللهم اغفر لي علي 70 إلى 100 مرة إذا كان في كل مجلس يجلسه 70 إلى 100 مرة استغفار أجل كم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه إذا كانت أكثر شيء هي، أجل كم يقولها وكم نقولها يا جماعة لأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام نحن تنظر ونبسط أدعيته نجد أدعية النبي عليه الصلاة والسلام ونصبت على هذا العرض. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه اللهم همي عبدك ابن نعم. عبدك شوف السلسلة الطويلة العريضة من التذلل لازم ابن عبدك ابن أمتك ماضم في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سيطلب شيء عظيم سميته به نفسك نزلته في كتابك سأثرت به في النغيب عندك علمته أحد المغرب إيش نطلب دعوة شيء أن تجعل القرآن العظيم أحفظه أقرأ أختنا كل هذا جميل، لكن هناك أجمل، والحكمة لأنزل من إنزال الكتاب قال أن تجعل القرآن العظيم وين مكانه ربيع قلبي، الربيع إحنا نشوفه من برا نشوف الربيع ينشرح صدرك، كيف لو كان هذا الربيع في داخل صدرك ونور صدري وذهابا ما عاد يبقى عندك حزن ولا هم ولا كل شيء مفصل عندك كل قضية تحصل في الكون والأمر يعني تجد فيه إما أفعل لا تفعل اشتوي. ما هو دورك الآن نسمع المشاكل والمصائب في العالم براكين زلازل خسائر مادية اقتصادية تلوثة كل هذا الأمور وثم ترجع إلى أسباب مادية والله جل جلاله يقول ظهر الفساد في البر والبحر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 بما كسبت أيدي الناس أنا وأنت لا تقعد تقولها ونقعد نرجعها لأمور ليس لها علاقة طبيعية لا لا لا والله ما هي طبيعية بما كسبت أيدي الناس تسأل فقل لماذا ليذيقهم كل اللي عملوا لا ويؤاخذ الله الناس بما كسبوا كله ما عاد تلقى أحد على دنيا فاضح أرض فاضح ما ترك على ظهرها من ذلك لكن جمعت وصار الدمار كله على بعضها جوزين ببعض الأعمال اللي عملناها في خلواتنا وعمام الناس جمعت فهدى الله كل هذا الفساد ليذيقهم بعض الذي عاملون ويعطيك المخرج لعلهم يرجعون ما في مخرج تقع تراجع نظامك الاقتصادي المخرج أن ترجع إلى ما يريد الله عز وجل كما كنت سبب فيه ليش السماء ما فيها شيء ليه ما فيها فساد ما فيها مستشفيات فيها أمراض فيها خلق الله عز وجل لأن ما فيها فساد فما يعصى الله عز وجل فيها إلا يعصون الله ما أمره ما في شيء وهذا على انطاق الفرق هما أعظم الله جل جلاله إذا أراد أن يذيقك البأس في نفسك أذاقك إياه وإذا أراد أن يوسع الدائرة ويذيقك إياها مع أهلك وجعل كل عائلة تبأس يجعلها تبأس وإذا أراد أن يذيق الحي أو المدينة أو الدولة أو يريد يذيق العالم كما فعل في اقتصاد الدنيا جل جلاله الله فعال بما يريد سبحانه وتعالى ركز النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القلب اللهم جماعة شوفوا هذه الدعوات هل ندعوها من قلب للم اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق شوف التوحيد شوف التذل لله عز وجل. إن ما أحد يقدر عليها لأجل هذا يقول الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا انزل عليه القرآن جملة واحدة شوف الرد كذلك لنثبت به فؤادك شوف شوف الكلمات ما قال ليثبت القرآن فؤادك لنثبت نحن فما يطلب الثبات ولا الإخلاص ولا التوفيق ولا الإعانة إلا من الله عز وجل ما أحد يملك؟ عظيم جل جلاله تقدر تقوم ثلاثين ركعة في الليل بس ما تقدر تخلي قلبك يخشى ركعة لأنه ما يملكها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فأعطاك ما يثبت هذا القلب وأعطاك الطريقة التي تصل بها طيب يا جماعة ما الذي أقفل قلوبنا ما الذي أقفل قلوبنا عن تدب القرآن عن فهم القرآن عن فقه القرآن ليش يا جماعة خلنا نتكلم بصراحة نصارح أنفسنا نقول ليش نقرأ وما نحس الطعام ليش نقرأ صفحات صفحات ونحسى الطعام الله يقول ويجيب عن هذا السؤال ومن يعش عن ذكر الرحمن يعش عن ذكر الرحمن يسمع ما ينطبق وإذا ما أعان الله عز وجل نسمع ما ينطبق وإذا أعان الله عز وجل يسأل الله وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكِ الرَّحْمَانِ أول خطوات الفشل فقط اسمعوا لا تطبق له شيطانا دائما معه فهو أي شيطان له قرين خليه يتكلم ويغتاب وينمي خليه طال حرام ويسمع حرام ها وإنهم لا يصدونهم عن السبيل. وين المشكلة؟ ويحسبون. هو يحس مع نفسه إنه ما هو محتاج إنه يبكي ويساجد. يقول يا رب رحمني وغفر لي ما في شيء. يسمع الكلام عن الجنة ما ما ما تضامنها خلاص؟ قال الله بشر بخير. جنة عندي. بليس وعدنا يا جماعة. وعدنا النار ما تمسنا. ولقد صدق عليهم ابليس ظن فاتبعوا ابشر ما عاد نبكي لا اصلا الجنه ضامنينها يا جماعة صح ولا اكثر ما يا جماعة يتعامل مع جنة لا لا يعني يعني هذا اصلا مجرد تحصيل حاصل قاعد تسويه لكن هي جنة اصلا لن يحرم منها واثق يا جماعة. واثق النار لن تمس قال الله جل جلاله وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وهذه مشكلتنا يا جماعة ولو سألت نفسي الآن وسألت نفسك حبيب الغالي تلقى أكثرنا يظن أنه ما ما عندنا مشكلة عشان كده جماعة صارت صلاتنا ما فيها انكسار ولا ذل الله عز وجل صلات صلات الحمد لله الحمد ربكم صلي والله ما تفوتني صلات بس كيف الصلات اللي ما فاتتك هذا ما فاتتك ركوعة وسجودها لكن وين قلبك فيها وقلبي فيها لأجل هذا أحبة فضلة إيش يعني يعش عندك الرحمن ما معنى يعرض ما معنى ومن أعرض عن ذكري فإن لهم عيش تنذكر أي إعراض إعراض أنواع ذكر الله نوع من أنواع الإعراض ثم ذكر علاقة بالقلب إيش يسوي في قلبك وماذا يصنع في قلبك ومن أظلم ممن ذكر بآيات يغض كلنا يا جماعة ذكرنا كلنا يا جماعه ذكرنا ذكروا بايات ربي فآرض عنها ونسي يغض يغض ما يغض لا يكتب يكتب لا تخرب الزنا يقرب فايش يصير طيب يا ربي لو فعلت وما طبقت واعرضت عن الآيات ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا وين أعظ المعدوم على قلوب ماكين طيب إذا وضعت الأكن إيش اللي بيحرمه أن يقرأ لا تقرأ أن يسمع لا تسمع، أن يحفظوا زحفوا كلها مفتوحة، لكن أن يذوب قلبك لا، أن تفقه ما فيه، تقرأ عشرين مئتين صفحة ما تفهم شيء، ولا تحس الطعم شيء قال إن جعلنا على قلوبهم أكل أن يفقه يقول بحر ما ما يفقه ما يدري قرأ قصص كذي بقرآن ما حس لا عبرة ولا ولا, ولا, ولا شيء ولا تذكره ولا شيء هذا إجماع الحال اللي حس فيه. تعال حيوي الغالي ننظر كيف جاء القرآن ليصلح هذه القلوب هذا الكتاب العزيز جاء يصلح هذا العطب العزيز فجاء القرآن يتكلم عن رمضان وذكر لك علاقة رمضان بالقلب قال لك كتب عليكم الصيام وكما كتب عليهم قبلكم ليش لعلكم تتقون والتقوين ها هنا ها وإذا كانت هنا يطلع ثراء على الصلاة، وأن أقيم الصلاة وإيش؟ والتقوى، ثم جاءت الرحلة رحلة خاصة بقلبك، الصلاة خاصة بقلبك، الصيام خاص بقلبك، كلها أشياء تصلح القلب لأجل هذا يا جماعة ما ما القضية لم تعلق على صورة الصلاة. في الصحيحين دخل الرجل وركع ركعات ما فيها نقص نفس, نفس العجز الركعات عجز السجدات ثم نظر النبي عليه, عليه, عليه السلام إليه ثم سلم سلامه عليه قال رسول الله سلم النبي عليه ثم قال له ارجع النبي عليه ما يحب يخدعه هو الصادق الأمين فما يبغى الرجل يطلع لأنه يعلم أن هذه لن تثقل لن تثقل مثاله قال ارجع إيش فصلي ما قال ثمرة صلاتك نقص قال فإنك لم تصلي يقول لي تو سويتها لن تثقل بها ميزانك لن يفرج الله سبحانه وتعالى بها كربك لن تنهاك عن الفحشاء والمنكر لن تقدم لك أي شيء فرجع ثلاث مرات كلها لم لم تصلي لم تصلي لاجل هذا لما رأى عون الخطاب رجل يصلي وقد قارب 60 قال له منذ متى تصلي بهذه الصلاة؟ قال من سنين. قال من سنين ما صليت. ما صليت. ما أقولها. لأن جماعة هاي القضية وينها في النهاية؟ في النهاية إيش تغير في هالقلب؟ رحلة خاصة تكلم عن الصيام والصلاة كلها أنتقو أنتقو رحلة خاصة عشان هالقلب. قال الله عز وجل عن رحلة الحج. كل أركان الدين يا جماعة كلها جاية عشان هالقلب من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه صح كل هالأشياء من قلبك والتقوى وإذا علم التقون وأن يقيموا الصلاة التقوى الحج حتى الحج فجعل ايش ليش اختار هالقلوب فجعل أفئدة من الناس يا جماعة احنا شلي يجيبنا الحج الحج ما أحد يجي حج عشان مناظر خلابة في الحج ما في شيء جبال صم وشوارع زحمة ولا في شيء صح؟ ولا عشان نشوف أنهار أو أشجار ما في الزحام عند دورات المياجة لكم الله والزحام في كل مكان وتعب وشيء عجيب سبحان الله ومع ذلك تقول مشتاق، فاجعل أفئدة من الناس تموي إليهم الصدمة اللي صدمت فيها قرابة أربع سنوات في الحج كل يوم خمس أو ست كلمات في مخيم إلى مخيم ثمانمية خمسمية ألف رجل حاج والأمرأة حاج وحاجة أول سؤال طرح في مقدمة كل كلمة أو محاضرة من منا يوم علم أن سيحج أخذ كتاب الله جل جلاله هذا الكتاب العزيز ثم أخذ يقلب الصفحات إلى أن يصل إلى صورة الحج وقال أريد أن أقرأ ماذا قال ربي عن الحج والله يا جماعة إن بالغت فأنا شفت يد في كل الحملات آلاف البشر يد أو يدين قرأوا إن قرأنا صورة الحج قبل لا نجه السؤال الثاني من منا قرأ كلام بشر عن الحج كل الأيان رفعت وقال الرسول يا ربي وقال الرسول يا ربي إن قومي ما قال قوم ينسف ولا يونس ولا هود ولا صالح قال إن قومي اتخذوا هذا القرآن شيء مهجورا ولن نتطرق نضطرق الأو... أنواع الهجر ذكرها من قيمة رحمة الله لكن تخيل يعني ما في صورة اسمها الصلاة أركان الإسلام كلها ما في صورة خاصة بركن إلا الحج ما عندنا صورة اسمها الصلاة ولا صورة اسمها الزكاة ولا صورة اسمها الصيام ما عندنا صورة وحدة لركن واحد اسمها الحج وإذا كان ما قرأناها في الحج نشوف شيء يبغى من الله سبحانه وتعالى يا جماعة ماذا يريد الله مننا في الحج؟ قرأنا كلام البشر عن الحج وتركنا كلام الذي حججنا لأجله جل جلالهما قرأنا لو قرأت صورة الحج والله العظيم لن تتكلم على أحد لو قرأ صاحب الباص اللي يأذعج الناس في يوم عرفة وفي النفرة نفرة أزعج الناس والزعاق تسمعه في الحج والصراخ والخصام والسب وشتام والله لو قرأ الحاج صورة الحج من قلبه والله ما يتكلم على حج والله ما يتكلم على حج لأن صورة الحج إذا قرأتها تتأدب مع رب العالمين سبحانه الكتب التي كتبها البشر عن الحج لابد أن تذكر عرفه صح؟ الحج عرفه وتذكر مزدلفة وتذكر منا وتذكر ها صورة الحج ما ذكرت عرفها وهو أعظم أركان الحج ما ذكرتها ولا ذكرت منا ولا ذكر الله فيها المبيت ومزدلفة إذن من الذي يريد الله منها في صورة الحج صورة الحج ليس فيها ذكر لأركان الحج هاي جماعة سألت امرأة مصرانية عندنا في مستشفى مدير مكاتببي أسلمت ثم وضعت الإشارة هذا على رأسها وكش وك ثم ذهبت للحج ورجعت من الحج ما عاد تشوف عيونها فسألتها قلت لها ما شاء الله حاجتي الإنجليزي قالت إيه قلت لها وشلون نهج قالت تذكرت شيء واحد قالت تذكرت يوم القيامة تذكرت يوم القيامة ورجعت نفسي وقلت سبحان الله كم حجزت أنت من مرة ورجعت متذكر يوم القيامة ذكرنا الزحام ذكرنا الحرب ذكرنا البرد ذكرنا التعب ذكرنا ال أعراض المرضية اللي بعد الحج ففتحت صورة الحج إذ بأول آية في صورة الحج تنقلك من أرض الحج إلى موقف آخر أول آية تحت صورة صورة الحج تحتها بسم الله الرحمن الرحيم تحتها يا أيها يا ايها الناس ما قال حجو ولا قال بيت مزرفه ولا قال قف في عرفه قال هناك أمر وراها وقطعت كلها ثمر لهذه الوقفات كلها يا ايها الناس اتقوا ربكم سبحان الله وأنا رايح عشان اتقي ولا رايح عشان يصير اسمي الحاج فلان؟ لا رايح عشان تتقه عشان ترجع بقلب آخر. اتقوا ربكم إن مادام صورة الحج الأصل في فهمنا وعقول البشرية أن من يريد يتكلم عن الحج يقول لي لك في حامل الحج وبؤس الحج وأشياء اللي تعانيها في الحج الله يقول إن زلزال الساعم سبحان الله. وأنا جاي أحج وأول آية في الحج ما علاقتها تذكرني بذاك اليوم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الناس تقولون قال الحج السنة هذه شيء عظيم صح؟ والله سمعتها وقد يكون أكثر من سمعها الحج السنة هذه موت صح؟ يقول الله لا شفتها الموقف التافه مقارنة بذاك الموقف من جد من من ناحية الموقف الشدة والتعب والبؤس وإلا هو عظيم. يقول إذا أردت أن تعرف العظيم ما هو؟ أن تعتقيس مع ثلاثة مليون ضايقوك وزحموك كل شيء عظيم وموت لا. يقول الموت هناك وإذا بتخاف الناس الآن قبل لا يجي الحج يختار له حملة قريبة ها؟ ويختار متى أوقات اللي بيطلع فيها أن ما يكون فيها زحام كل خائف من الزحام قل إن الأولين والأخرين لمجموعنا. لا يوم معلوم بيجي كل العالم تضايقنا من ثلاثة مليون اللي ضايقوك ما هو ثلاثة مليون اللي ضايقوك يمكن عشرة في المحيط المحيطة وعشرين قدامك اثنين وثلاثة ويجي منك اثنين وثلاثة ومع ذلك نقول عظيم يقول الله لا اتيت بك في هذا الحج لأجني هذا الصلاة. الصلاة كم مرة خمس في اليوم تحتاجها خمس مرات اليوم الصيام مرة في السنة الحج مرة واحدة في حياتك كلها يدوقك هالزحام عشان تستعد للزحام الثاني. هذا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها شف المقارنات الآن بين الموقف هذا والموقف ذاك هذا الموقف أنت فعلته فذكرك بالموقف اللي ما رأيته أنت رأيت هنا الأم مع شدة الزحام ما ترمي ولدها ورأيت الأخ يكلم أخه وهذا ممسك بيد صاحبه والناس تنتظر بعضها ورافعين أعلام عشان ما يضيعون بعض يقول الله عز وجل يوم ترونها تذهل كلمة بمجرد سماعها كأنك تشوف الحركة وهي تتبني ولدها وتذهل عنها تذهل ما قال كل أم, كل أم عن ولدها ولا قال زوج عن زوجته اختار الله جل جلاله أق أقوى علاقة بين شخصين ما هو عل... ما هي علاقة ما هي علاقة الأم بالولد أي واحد لا برضيع يشتهي اللبن ويجوع لبنها سبحان الله إيش العلاقة ما تجلس مجلس ثم المرضع تسمع ولدي يبكي ولد وأنت يا وأنتوا الجاسين ما سمعنوه ما سمعته ما سمعتو وما سمعنا قال الله تذهل كل مرضعة ما أرضعت فتبدأ تقارن وأنت في الحج تبدأ تشوف أم ولدها إذا ما هو عظيم العظيم هناك الزلفة هناك العظيمة هنا ما هي عظيمة فتبدأ تفكر كيف تتخلص هناك فتلقاك تسامح الناس وما تتكلم على الناس تتجاوز على الناس لأنك مشغول فيما هو أعظم لو سجنت أحد عشر أيام في زنزانة انفرادية ثم قلت له بعد العشر أيام بنسجنك خمسين سنة والله لن يشتكي من الطعام اللي تقدمها في العشر أيام لأن عقله الآن يفكر في الخمسين اللي قدام. مع أن وعدك وعد بشر يمكن ما يتنفذ ويمكن يموت هو أو تموت أنت ومع ذلك تجده؟ قلبه مشغول فإذا قال الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم فوالله سينشغل إن كان قلبي وقلبك وأراد الله بنا خير بننشغل في ذاك اليوم فتجد الناس يضايقهم اللي دفهم وأنت ما تضايق قال الله وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس رأيت الناس الحج تكلمهم يكلمونك يردون عليك مع شدة الألم اللي أنهم في وعيهم وترى الناس سكارا وما هم بسكارة ولكن ايش زحام الحج شديد لم يتكلم لك عن الحج ناقلك الموقف اللي تحتاج انك تنجو فيه اما هانا ثلاث ايام اربع ايام مراجع باذن الله واصلا ساعتين ترجع المخيم اربع ساعات ترجع المخيم لكن الموقف ولكن عذاب الله شديد سبحانك اخرج من صورة الحج قليلا وانظر تتبع الكلام عن الحج في كتاب الله كله تجد قضية تربية القلب في كل آية بل في بعض الآيات مرتين يذكرها دائما يذكر لك الله عز وجل مع الحج قضيتين قضية التقوى وقضية التذكير باليوم الآخر أي آية خذ أي آية في سورة البقرة مثلا وأتم الحجة والعمرة لله إيش آخر الآية إيش آخر الآية الآية واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب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 فلا رفعوا ولا فسوق ولا جدال في الحج، أن ستجلس معهم يوم القيامة خمسين ألف سنة لن تقول لأحد كلمة ولن تتنطق ببنت شفة على أحد يضايقونك ويزاحمونك الأولين والآخرين وكل والعرق. يبلغ بالناس مبلغة والشمس قدر ميل والجبال تنسف ومع ذلك في طول الفترة لن تتكلم على أحد فتحملوا من أشوي تحملوا مناك كثير والله سيزاحمونك فتحملوا قال لا رفت ولا فسوق ولا اجدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله ما انتهت الآية وتزودوا فإن خير الزاد فئة ألف فإن خير الزاد التقوى انتهت الآية ما انتهت واتقوني يا أولي الألباب سبحان الله ما قالوا اتقوني يا الحجاج يا أولي الألباب لأنه عنده عقل خراح قرأ الشبغ الله عز وجل ما لا يريد الله سبحانه وتعالى بالحج يا جماعة نعمل أعمال يعني الآن كم مرة سمعنا من يطرح النساء في التلفزيونات ولا وما ي... ما يستشهد بصورة النساء صورة النساء حوت كل رد على كل بغي وعلماني على كل ناعق وناعق حوت القضية كل شيء في, في صورة النساء وعن الله أن ييسر يوم من أيام الله سبحانه وتعالى كتب نتكلم عن صورة النساء كيف حلت قضايا النساء كلها وفيها رد على كل ناعق ينعق وردود صواعق ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا بالنقد بالحق على الباطل فيدلوه فإذا هو زاهق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 ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُونَهُ سبحانك يا ليت كل من حج قرأها كان ما نسمع أناس ينادون بالأولياء والصالحين إذا طافوا بالبيت معمور وقالوا يا فلان يا فلان ها قال ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُونَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ أي أحد ينطق به لسانك أو يلتفت إليه قلبك ويجر إليه ها إن الذين تدعون من دون من دون الله لا يخلقون ذبابة ذبابة من أحق الحشرات لا يخلقون ذبابة ولا وجد كلهم ما يقدرون يخلقون ذبابة فكيف ينفعونك أو يضرون؟ قال وان يسلبهم الذباب شيء وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون ضعف الطالب والمطلوب تكلم اهل التفسير من الطالب هل هو الذباب ام المطلوب الذباب هل هو سبحان الله قالوا في نهايه الكلام ان كان الطالب الذباب أو المطلوب الذباب يكفيك ان المقابل ذباب الطرف المقارنة ذباب يعني سواء هو الطالب أو المطلوب في النهاية المقارنة مع ذباب وقبلها يقول يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ليه الله سبحانه يؤكد القضية في الحج لأن قضية أكبر من وقوفه مزدلفة النوم في بيتي مزدلفة والقضية قضية التوحيد قال الله جل جلاله العزيز المجيد يقول سبحانه في الكتاب العزيز يولج الليل في النار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسموع ذلكم الله ربكم ذلكم الله ربكم له ملك والذين تدعون من وكل خلق الله دون الله والذين تدعون من دونه ما يملكون ايش ما يملكون من ايش جماعة من قطم ما هو تمرة التمرة كبيرة ولا نواة التمر الغشاء اللي على التمر يقول ترى اللي تدعوه من دوني وبكيت وأن تنطرح عند قبره أو تطوف البيت أو في عرفة أو تقول يا ولي الله أو تقول يا فلان أنجز لي وأنجني وأشفني وأعطني وارزقني الابن الصالح قال جل جلاله ما يملكون من قطمير وما عنده قطمير والعاقل إذا جاء يستلف منه وجيت أستلف من فلان من الشيخ ثم قلت لك تريد تستلف منه؟ والله ما عنده ولا ريال. أنت بعقلك المجرد تقول ليش تعب نفسي؟ صح؟ وأذهب إليه وأكلف نفسي خطى وأسألهم ما يملك؟ الله اللي يقول ليس بشر يقول لك ما عنده الله يقول الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إذا لم تقتنع قال الله بعدها إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم تنطر عند قبر السنة ما يسمع دعاء. قالوا لا يسمعون قال ولو سمعوا مست... فالنهاية ما راح تحصل شيء اللي مكتوب لك بيصيد دعوتها ولم تدعو واللي ما كتب لك لن يحصل سواء دعوتها أو لم تدعو قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم هذه الأمور في الدنيا باقي في الآية أمر في الآخرة قالوا يوم القيامة سأخرج من دعا ومن دعي ويوم أوقفهم أمام بعض ويوم القيامة يكفرون بذنبكم ولا عملكم ولا جرمكم ولا شرككم قال بشرككم ثم ختمها بصائق جل جلاله قال ولا ينبئك يعني لا تبحث عن فتوى في كتب غير. ولا ينبئك مثل خبير يقول القائل يا رب ما دام لا يملك من قطمير أنا والله بعقل مجرد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 فلولا إذا بلغت الحرقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولا كنتظرون فلولا إن كنتم غير من ذهين فلترجعونها إن كنتم صادقين فالكل فقير إلى الله والله هو الغني الحميد ثم بعدها بآية يقول وما يستوي الأعمى والبصير يقول أنت بعقلك المجرد فرقت بين قدرات الأعمى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 فيا الذي توجهت إن الله يسمع من يشاء وما أنت المسمع إن من في القبور إن أنت إلا نذير نصرت آيات الأخيرة ثم نقوم وأعلم أننا قد أطلنا ولكن نسأل الله عز وجل أن يعينا وإياكم على كل خير يقول الله عز وجل أن تبتغوا فضلا من الله ورضوانا فإذا أفضتم من عرفات مش المطلوب فاذكروا الله احنا نذكر الله تعال صور الناس في المخيم كلهم يتكلمون عن الزحم كلهم يتكلمون عن الزحم أو يشيركم في سوال يفتاح قال فاذكروا الله لأنه هو وحده من ينجيك في ذاك اليوم فاذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا حتى يعلمك بفقرك وأنك واحد من مجموعة ترى لست أنت وحدك لجاء العاج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واسترفضوا الله لك ذنوب مضت إن حاسبك الله بها ستخسر في ذاك اليوم فتعال استغفر منها فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم مش بعدها واذكروا الله كذكركم سبحان الله ليه نحن ذكرنا الحج ذكرنا الزحام وذكرنا ذكرنا الضيق وذكرنا الله يقول واذكروا الله لأيه فهمت لن تذكر إلا الله واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فمن الناس من يقول في عرفة موقف عظيم من يقول ربنا آتنا في الدنيا كل دعاء في يوم عرفة نجحني ووفقني زوجني طيب جميل لكن وما له في الآخرة من خلاق جبناه عشان يجرب الحج ويخاف من يوم الآخر دعى للدنيا وترك اليوم الآخر قال ومنه من يقول ربنا ومن الناس من يقول ربنا آتنا أخذ الثنتين الله يبغىك ترتفع من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اشذكر في النار عالم الحج يذكر بذاك اليوم وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع والله سريع الحساب أحبة الفضلاء كل من أراد من المسلمين أن يحج أحبة لندعو الله عز وجل أن يعيننا على أن نحج كما يريد جل جلاله وما يرى وكما يحب سبحانه أحبة فلنقرأ القرآن نقرأ هذا الكتاب العزيز قبل أن نحج ولنقرأه إذا أردنا أن نصلي نقرأ آيات صلاة ومطلوب تنهى عن تعشاء في الصيام يتغيرها القلب ونسأل الله جل جلاله الذي لا يملك قلوبنا القلوب إلا هو أن يصلح قلوبنا أجمعين أسأله سبحانه وتعالى أن يهسر أمورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا اللهم أقر رائعنا بصلاح نياتنا وذرياتنا ووالدينا وأزواجنا وإخواننا والمسلمين اللهم يا رب الأرباء اللهم إنا نشهدك كأننا قد عجزنا أن نصلح هذه القلوب فلا يصلحها إلا أنت ولا يثبت إلا أنت ولن نصل إلى شيء بغيرك اللهم لا تكلنا إلى غيرك طرفة عيد ولا نشكرنا بنا إلا نك اللهم يا ربي أخلص لنا توحيدنا اللهم أخلص لنا توحيدنا اللهم أخلص لنا توحيدنا اللهم, لنا توحيدنا. اللهم إننا أعود بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغذرك بماذا نعلم اللهم اجعل القرآن العظيم وبعقلوبنا ونور صدورنا وجلاء أعزائنا وذهاب أهمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا حالت بيننا وبين فهم كتابك يا أكرم الأكرمين لنا ذنوبا حرمتنا كثيرا من عطائك اللهم اغفر ما سترت واستر ما علمت اللهم لا تخمحنا اللهم استرنا بسترك يا ربي ورحمنا برحمتك ويوم تجمع الأولين والآخرين حرم وجوها الحضور خاصة وحضور من يرى هذا اللقاء ويسمع عاما اللهم إن في صدور أحبة هؤلاء وأخواتي هناك من يرى اسمع أمنيات لا يعلمها إلا أنت يا رب البريات اللهم لا تفرقنا من هذا المكان وفي صدر واحد منا أمنية هي لك رضا وله فيها صراح إلا كتبت قضاءها قبل أن يتحرك من مجلسه هذا إن ذلك عليك يسير إن ذلك عليك يسير إن ذلك عليك يسير وإنك بالإجابة جدير وإنك على هذا كله لقدير ويصلي ويسمع على شبك الله وسمحنا على الطاقة لا إله إلا الله ويقول لا كعسا وفلان يلا يبتليك ما بلاني على وسطا إذا أصبحت حقك هذه المسألة وضيت بالله ربي والإسلام دينا الذي يثبر قوة اليقين برب العالمين تعلم يا أخي حقيقة تنظر